وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْ أَبْبَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا kummuşüm kum yetlü ne aley kum eyeira bi kum yetlüne aley kum eyerap bi kum vem vi حطت كلمة العذاب على الكافرين